ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به فما في شك مما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 في آيات الله بغير سلطان نتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آلون يك يطبع الله على كل قلب متكبر جبر. وقال في الرعن يا هم أنبني لي صرح لعلي أبلو الأسباب. باب السماء فاطلِع إلى إلَهِ موسى وإنِّي لَأَغْنُهُ كَأَبَى وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصَدْ دعني السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم إلى الرشاد يا قوم إن ما هذه الحياة الدنيا متاع وإن لا خير تهيأ دار القار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكرنا غنسا وهو مؤمن أُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ لن نجاتي وتدعوني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. Al-Aziz Al